فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستون الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم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 بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات, ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 والله بكل شيء عريم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا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 إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وقرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم